وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرَّجته ولا كربا إلا نفَّزته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فارِج الهم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 ب رحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمن مطمئن وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن والاستقرار في ديارنا وأصلح أمتنا ولا تأمورنا وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهي له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم اجزه خير الجزاء جزاء ما قدم ويقدم للحرمين الشريفين وللإسلام والمسلمين اللهم اجعل ذلك خالص لوجهك واجعله في صحائف في أعمالهم يا رب العالمين اللهم وفقو ونائبيه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم وفق رجال أميننا اللهم وفق رجال أمننا. وجنودنا المرابطين على حدودنا وجنودنا الذين يخدمون في الحرمين الشريفين وفي خدمة المعتمرين والزائرين اللهم قوهم ووفقهم واعنهم وسددهم واحفظهم يا رب العالمين اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وضييرا اللهم أنقِد المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين اللهم كل إخواننا في بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن وفي أراكان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم إنهم ضعفاء فقوهن اللهم إنهم فقراء فأغنيهم ومظلومون فانصروهم ومظلومون فانصروهم والمغلوبون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع لنا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد كتبتنا من عتقائك من النار في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك، اللهم اعترق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحب فيك من النار برحمةك يا أرحمَ الراحمين.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 تعاقب الليل والنهار وصل عليه وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين